بسم الله us ورسان وشفتين، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، بله العقبة. أو إقطاع في يوم ذي مسروبة، أو في يوم ذي مسروبة، يأتي من ذا مقربه، يأتي أو ذا أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آذنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آذنوا وتواصوا بالصبر وتواصل بالمرحمة أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة، والذين كفروا بآياتنا. هم أصحاب عليهم ناغو صدى